ثم أ و ل ى لك ف أ و ل ى أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدي أ ل م يك نطفه من مني ت م ن ا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى